تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي الغيوب تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك ما وحان الغروب أتغفي السنين مع الأربعين فكيف ستغفر اشتعال المشير تؤمل أنك يوما تتوب وتشك الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب أتغف السنين مع الأربعين فكيف ستخف اشتعال المشي بقلبك تبدو ندوب الجراح وهيات يا صاح تخف الندوب، وهايها تيا صاحي تخف الندوب، صاحي الندوب. أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بتمين وعيب يضاف لباقي الرؤوس تأمل أنك تحيا طويلا والشمسك مالت وحان الغروب أتى في السنين مع الأربعين فكيف ستخفشت على المشي تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي الهيوب أتغفر السنين مع الأربعين فكيف ستخف اشتعال المشيب بقلبك تبدو ندوب الجراح وهيات يا صاحب تخف <تصفيق> الندوب، وهايها صاح تخف الندوب، وهايها.